ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم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 ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانما لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدنوا كلام الله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 ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات, يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يَتَوَلَّ يعذبه عذابا أليما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 وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُنَّهَا فَأَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ فَأَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ أَنْكُنَّ وَلِتَكُونَا آيَةً لِمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا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 والهدي ما كوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم عرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء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 وأنزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرئيب الحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محرقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون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 وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزر أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما